وله العفو على مال لانه تحصيل فان عفا الى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء وين المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وجب له القصاص يعني وجب للسفيه المحجور عليه لحظ نفسه وجب له قصاص مثلا لكون شخص تعدى على ولده فقتله او تعدى على ابيه او تعدى على من له وراثته فله حق القصاص ان يقتص من قاتل قريبه فعفى عن القصاص فهل له ذلك اولا لا يجوز الزامه بطلب القصاص دون المال قال مثلا اريد القصاص فله ذلك ولا يقال له انت في حاجه الى المال اطلب المال فاذا اراد القصاص فله ذلك لان القصد من القصاص من الحكم التي اعطي القصاص من اجلها ان يتشفى فلا يهمه المال وانما يهمه ان يتشفى يعني يبرد خاطره وينتقم ممن انتقم ممن قتل اباه او قتل اخاه او قتل ابنه او قتل قريبه الذي يرثه كما قال الله جل وعلا وليشفي صدورا قوم مؤمنين فالتشفي في الشريعه الاسلاميه وارد وله العفو على مال ما يلزم يقول يقال له اعفو على المال لانك في حاجه ان شاء القصاص اخذه وان شاء المال فله ذلك فان عفا الى غير مال فهل له ذلك شخص قتل ابن السفيه عمدا عدوانا فهل للسفيه هذا في حق المال سفيه سفى مال ولا عقله جيد فهل له ان يتنازل بدون شيء قالوا ان كان الواجب له القصاص او المال فليس له العفو مجانا وان كان الواجب عليه له القصاص وله التنازل الى المال فله العفو مجانا إن كان الواجب في أصل الشارع هو أحد أمرين في قتل العمد إن كان الواجب أحد أمرين القصاص أو الديح فليس له العفو عن الديح وإن قلنا الواجب هو القصاص فقط فله العفو عن لا شيء لماذا لأنه ليس له في أصل الشرع المال وعفى عن القصاص فالسفيه في المال له العفو عن القصاص لأن القصاص لا, لا يزيد في ماله ولا ينقصه وإن قلنا الواجب القصاص أو الديه واحد من أمرين فهل له التنازل عن الديه لا لأنها مال وليس له التنازل عن المال لأنه محجور عليه لأنه فإن عفى إلى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط إلى غير شيء يعني ليس له المطالبة من حق هي يتنازل عن الدية وعن القصاص وإن قلنا الواجب أحد شيئين هما القصاص او الديه فان عفا عن احدهما فليس له العفو عن الاخر الذي هو المال نعم. وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الديه لانه ليس له اسقاط المال فاذا قلنا الواجب احد شيئين فليس له العفو عن الديه لانه لا يملك الاسقاط اسقاط شيء من المال فصل ولا ينفذ عتقه لانه اتلاف لماله وحكي عنه انه يصح لانه مكلف مالك اشبه الراهن ولا ينفذ عتقه لا ينفذ عتقه لما قالوا لانه محجور عليه لحظ نفسي في ماله وربما يكون ملكه ارق اربع خمس ستة عشرة هذا رسمانه ثم يعتقهم فمعناه بقي بلا مال فد ماله في العتق وحكي عنه عن الامام احمد رحمه الله انه يصح لان اتلاف المال في العتق لا يضيره لأن العث قربه لله جل وعلا ولم يتلف المال في أشياء مباحة أو أشياء مكروهة أو أشياء محرمة فنقول نحجر عليه لا هذا أتلف المال في شيء مستحب شرع ووارد الحث عليه وهو بحاله ليس أقل حالا من الراهن الراهن الذي رهن رقيقه له ان يعتقه فكذلك السفي في المال اذا اعتق رقيقه اعتق لانه قربة لله جل وعلا وليس في التقرب الى الله سرف كما قال بعض العلماء رحمهم الله لان السرف في المباحات او في المكروهات او في المحرمات واما الاكثار من الطاعات فلا يعتبر سرف <تصفيق> لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما حث النبي على الصدقة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله ولا يقال انه انفق ماله كله وما بقي عنده شيء وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فالتقرب الى الله جل وعلا ليس فيه سرف يعني المرء ينفق كل ماله او جل ماله او اكثر ماله في سبيل الله هذا خير ولا يقال يمنع من هذا ويصح تدبيره وعائشة رضي الله عنها لما تصدقت بصدقات كثيرة قال عبد الله بن الزبير قولوا لها لترفق وإلا والله لا أحجرن عليها فغضبت عليه رضي الله عنها غضبا شديدا وحلفت لا تكلمه كيف يحجر علي وانا انفق في طاعة الله ما انفقت في محرمات ولا في مكروهات ولا في مباحات وما كلمته الا بعدما استشفع بعدد من الرجال ان تسامحه لما توعدها رضي الله عنه بان يحجر عليها فالمنفق في الطاعات لا لوم عليه ولا يمنع ما دام انه في سبيل الله وفي طاعه الله فيرجع له الخير ولهذا قال وحكي عنه انه يصح لانه مكلف مالك اشبه الراهن مثل الراهن الذي رهن رقيقه ثم بدا له ان يعتقه ينفل عتق الراهن كما يتقدم لنا نعم ينفذ لكن نقول له ضع قيمته رهنا مكانه نعم. ويصح تدبيره ووصيته لانه ويصح تدبيره ووصيته التدبير ان يعتق رقيقه عن دبره يعني اخر يوم من ايام حياته يعتق يعني يقول اذا مت ففلان يعني كان يكون عنده رقيق يخدمه هو في حاجه الى هذا الرقيق ويقول اذا مت ففلان حر لوجه الله فهل ينفذ نعم ينفذ لأن العتق والتدبير قربة لله والرجل الآن استغنى عن المال مات خلاص انتهى فكونه يجعله قربة لله تعالى ويعتق رقيقه ينفذ وكذلك الوصية به عنده رقيق مثلا يخدمه يقول هذا الرقيق بعد حياتي يكون ملكا لاخي لأبي لأمي لابني يجعله وصيه مثلا بشرط ان لا يكون مثلا وارث مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم وصية لوارث او لا يكون له وارث سواه لا يكون له وارث سواه فيجعله مثلا ملكا له او يعطيه لشخص اخر اجنبي مثلا من باب المكافأة او من باب التقرب الى الله او يقول مثلا بعد وفاتي يكون هذا الرقيق وقف على المسجد الحرام على مسجد كذا على بيت كذا وهكذا فهل ينفذ التدبير والوصية نعم التدبير والوصية ينفذ لأننا حافظنا على ماله حال حياته من أجل أن لا يضيعه لكن الآن انتهت حياته ويحب أن يتقرب إلى الله جل وعلا فينفذ نعم ويصح ويصح تدبيره ووصيته لانه محض مصلحة لتقربه به الى الله تعالى عند غناه عند غ... عند... عند عند غناه عن المال كيف غناه عن المال لانه خلاص انتهى مات هو الوصيه والتدبير ما ينفذ الا بعد الموت فهو عند موته غني عن المال نعم. وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره لأنه لا حجر عليه في بدنه وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره قال مثلا لله علي أن أصوم عشرة أيام إن شف الله مريضي صليت مئة ركعة إن نجحت في الامتحان مثلا صمت خمسة أيام هذه تسمى نذر نذر بدني بخلاف ما إذا قال إن نجحت في الامتحان تصدقت بألف ريال هذا نذر مال بمال فلا ينفذ نذر بعبادة بدنية صيام أو صلاة أو نحو ذلك من الأشياء التي تتعلق بالبدن فقط فهذا ينفذ لأنه لا حجر عليه في اعمال ببدنه وانما الحجر عليه في ماله نعم. وان نذر صدقه مال لم يصح ويكثر عن نذره بالصيام وان نذر صدقه مال لم يصح قال مثلا ان نجحت في الامتحان تصدقت بالف ريال وليه يقول مالك حق انت تصدق انا امنعك لانه محجور عليك في مالك يقول نذرت نقول كفر عن نذرك هذا بكفاره يمين يقول لا باس اكفر كفاره يمين اعطوني اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه نقول لا لا هذا ولا هذا وإنما كفر عن يمينك هذا بصيام ثلاثه ايام يعني شيء يتعلق بالمال ما نسمح الا بشيء تاكله انت او من تعول وشيء يتعلق بالبدن انت حر نعم. وقياس قول اصحابنا انه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالاقرار بقياس قول أصحابنا الفقهاء رحمهم الله يقول المؤلف أنه يلزمه الوفاء بهذا النذر لأن هذا النذر قربه وطاعه لله فيلزمه الوفاء به متى عند فك الحجر عنه هذا يقول يعني ما نسب هذا القول نفسه رحمه الله وانما قال قياس قول أصحابنا أنه يفي بنذره متى ما فك الحجر عنه فصل وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير اذن زوجها فيه روايتان احداهما لها ذلك لقوله تعالى فانانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من ولي المرأة المراه اتى بها هنا والمراه هل لها ان تتصدق بمالها او لا المراه ليست بشفيه ليست كل امراه تسمى لما جاء بها هنا بعد الحجر على السفيه لانه في قول بعض المفسرين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تؤتوا سفهاء اموالكم قال النساء والصبيان النساء والصبيان هل للمراه ان تتصدق من مالها بدون اذن زوجها او بما انها في عصمه زوجها ليس لها حق ان تبذل من مالها الا بعد استئذان زوجها فيه روايتان إحداهما لها ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إلى النساء بعدما وعظ الرجال تقدم إلى النساء ووعظهن ثم حثهن على الصدقة وقال تصدقن ولو من حليكن فاخذت الواحده منهن تمرط تخلع خاتمها تخلع قرطها تخلع كذا وترميه في حجر بلال رضي الله عنه صدقه وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهن انتظرن حتى تستأذن أزواجكن تقبل منهن ما تصدقن به والله جل وعلا يقول فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وجه الاستدلال ان كلمه آنستم منهم من اليتامى رجال كانوا اونسا والمراه اذا اونس منها الرشد يدفع اليها مالها واذا دفع اليها مالها فلا تراقب ولا يحجر عليها ولا يمنعها زوجها ولا غيره ما دام اعطيناها المال الذي تملك فمن حقها ان تتصرف فيه لكن تمنع من التصرف الذي لا يجوز اما الجائز فلها ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولم من حليكن وقبوله لصدقتهن حين تصدقنا ولان من وجب له دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره ما يحتاج أن تستأذن أبا ولا أما ولا زوجا ولا غيرهم نعم. وقبوله لصدقتهن حين تصدق ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه بغير, إذنه. بغير إذن غيره كالرجل نعم. وعنه لا تهب شيئا إلا بإذن زوجها ولا ينفذ عتقها لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها رواه أبو داود وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لا تهبوا شيئا الا باذن زوجها يعني ما تتصرف في مالها بهبه اما البيع لها ان تبيع وتشتري ما يحجر عليها وانما الهبه والعطاء قالوا لان النساء سهلات التأثر وقد يأتيها شخص ما يبدي له لها حاجه ونحو ذلك فتعطيه كل ما بيدها فاذا قلنا لا تعطي حتى ترجع الى زوجها زوجها ينظر ان كان له وجه اذن والا منعها قال ولا ينفذ عتقها لان العتق فيه إذهاب للمال فاملك الرقيق مثلا بالآلاف ثم تعتقه فلا يبقى عندها شيء لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراه عطيه الا باذن زوجها رواه ابو داود وكلام احمد عام في القليل والكثير يعني ما ينفذ عطيتها إلا لا في القليل ولا في الكثير وقال أصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون وما زاد فعلى روايتين يعني إن كانت هبتها هذه في الثلث فأقل فلها ذلك هذا جمع بين الأحاديث لان الخاتم الذي تبرعنا به والقرط ونحو ذلك الحني يكون غالبا أنه أقل من الثلث قال ما كان من الثلث فأقل فينفذ بدون موافقة الزوج وما كان أكثر من الثلث فعلى الروايتين نعم وكلام أحمد رحمه الله عام في القليل والكثير وقال أصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون وما زاد فعلى روايتين وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير اذنه فيه روايتان احداهما لها ذلك لان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما كسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من غير أن ينتقص من أجورهم شيء وعن أسماء, وعن أسماء أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما أدخل علي قال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه وهل لها الصدقة مما لزوجها بغير اذنى ام ليس لها ذلك قال على روايتين رواية يجوز لها ذلك لان عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تنفق مما لزوجها زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر وله أجر وللخازم أجر من غير أن ينقص أجر بعضهم من بعض شيئا وأسمى بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت عائشة أكبر منها سنا قالت يا رسول الله ليس لي شيء ما تملك شيء إلا ما أدخل عليها الزبير زوجها رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنة فهل لي ان ارضخ منه واتصدق يعني يعطيني النفقه فاوفر منها الشيء القليل واتصدق به ولا اوفر واجمعه عندي بل انفقه قال ارضخي يعني اعطي ولا توعي لا تقفلي عليه فيوعي الله عليك يعني تصدقي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه مع انها اخبرته انها ما تملك الا ما ادخل عليها زوجها نعم. ولان العاده ولان العادة السماح بذلك فجرى مجرى صريح الاذن لان السائل يأتي للمرأة احيانا وزوجها غير موجود مثلا فتستاذنه مثلا فتحب ان تعطي شيء من الطعام تعطي شيء من اللباس تعطي شيء من القوت الذي هم في غنى عنه وهذا الفقير في حاجة اليه لها ذلك ولان العادة السماح بذلك الزوجة والمرأة تعرف هوى ونفسية زوجها إن كان زوجها ممن يجود ويعطي فأعطت على غرار عطاه فهذا حسن لأنها تعرف أنه موافق على هذا سواء استاذنت منه أو لم تستاذن والثانية لا يجوز لما روى أبو أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفقن المراه شيئا من بيتها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا رواه سعيد والترمذي الروايه الثانيه قال لا تنفق شيئا الا باذن زوجها لان المال ليس لها والمال من زوجها وقد يكون زوجها غير سامح بهذا فلا تنفق إلا بإذنه لما روا أبو أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها لا تمتد يدها إلى ما في بيت زوجها من المال والطعام وغيره فتنفقه وتقول تصدقت به عنك قيل يا رسول الله ولا الطعام يعني حتى الطعام الذي يؤكل قال ذاك ذلك أفضل أموالنا يعني أحسن الأموال هو ما يؤكل هو الطعام رواه سعيد والترمذي ولأنه تبرع بمال غيرها فلم يجزك الصدقة بثيابه بثيابه كالصدقة بثيابه يعني مثل ما انه لا يجوز لها ان تتصدق بثياب زوجها قال لا تتصدق بطعام زوجها او بما في بيتها لكن ادله القول الاول اقوى لان الحديث الاول عن عائشة والثاني عن اسماء نص في الموضوع وكل الحديثين متفق عليه بخلاف هذا فهو أقل منهما درجة ولعل هذا يحمل على أنها لا تتصدق إذا لم تعلم رضا زوجها ولهذا قاسوا على الثياب قال ما يجوز للمرأة أن تتصدق بثياب زوجها الشيء الذي يخصه ما تتصدق بها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين